لا هي تنقلبهم وأسر نجوى الذين ظلموا وأسر نجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتؤنون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلى بل افتراه بل هو شاعر بل هو شاعر فليأتنا بأيّة كما أرسل الأولون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 126. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين 127. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين.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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وَلَا يشفعون إِلَّا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إِلَهُم مِنْ دُونِهِ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 اَفَإِن مَّتَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَأَىٰكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفرو حين لا يكفون عوجههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا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 وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفحَةٌ مِّن عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا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 وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٍ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُمْكِرُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثين التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين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 وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيدًا أَصْنَعَ مَكُومًا بَعْدَهُ تُوَلُّ مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَّادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم فسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لَقَد عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَاهُ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا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 وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وداود وسليمان إِذْ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة مِنْ عندنا وذكرى للعبادين وإسماعيل وإدريس وذل كف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظنوا إن ذهب مغضبا فظنن ألا نقدر عليه فظنن ألا نقدر عليه فنادى في الظلمات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 وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَٰذِهِ أنتم أمة واحدة وأن ربكم فعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعه فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون على قرية أهلكناها وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون